بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم والسماء, ذات والسماء ذات البروج واليوم الموعود شاهد ومشهود شاهد ومشهود قتل اصحاب الأخدود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 وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ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 ذو اللع الشجيد ذو اللع الشجيد فعان لما يريد فعان لما يريد الاثاك حديث الجنود الاثاك حديث الجنود؟ فرعون وثمود, فرعون وثمود بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مجيد بل هو القران المجيد فيه رحمن محكم